لَوْنَا ظَامٌ قَالَ مِنْ جُمَالِهِ وَمَا والفرات لو نقاشنا ثلاءنا من دمانا أو الله الله سبحانه ما أرحمه سبحانه ما سبحانه ما أحلمه جزل المنان فارج الكربات والمحن لو نظمنا قلائدا من جمان ومعان خلابة بالمئات لو برينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفرات لو نقشنا ثناءنا من دمان أو بذلنا أرواحنا الغاليات مهما فعلت، إنه الله. إنه الله. إنه الله. هل أحب بقلبي لرابي؟ فهو حبي وسلوتي في حياتي. وله كل درة في كياني، ومماتي ومنسكي وصلاتي يا مرادي هذي تراني محب من فيوض المشاعر الخاشعات انت أهل الثناء والمجد فامن بجميل من الثناء الموات يا محب الثناء والمدح اني من حياءي خواطري في شتاتي حبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات بلق الحب والنواجى اللشانا وضياء الدجا ونور السرات قبض بسط معز مذل لم يزل مرغ من أنوف شفع وسع حكيم عليم بالنوايا والغيب والخاقرات خفض رفع بصير سميع لدبيب للنمل فوق الحصات يهرف العابدون من كل جنس وبلاد على اختلاف اللغات لم يغب عنه همسه او هتاف للمنادين من جميع الفئات منع قوي شديد قصب ظهر كل باغ وعاتي ظاهر بطن حسيب رقيب لسيخفى عليه مثل القذاتي اولا اخيرا عليون غنيون كيف بعث ورث كفيل وكيل وأمان للأنفس الخائفات وجميل جماله فاض طهرا وصفاء يرف بالمبتعات برئ حفظ حميد مجيد فرج الهم كاشف المعطلات الولي المتين ما خاب ظن لنفوس في فضله طامعات مؤمن محسن شكور صبور للاذا والجحود والافتئات خالق رزق سميع مجيب ويداه تفيض بالعطيات السلام القدوس كم من فيوض نتفيى ظلالها الوارفات ليس شيء كمثله فهو من يظاهيه في صفات وذاته إنه الواحد الذي لا يظاه في معاني أسمائه والصفات نصر قدر على كل شيء وهو حي منزه عن سباتي قهر غلب قوي عزيز و نصيّ لمهتدين المداتي ونصير نصيّ لمهتدين المداتي.